وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ, والرسول يدعوكم لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لراوف الرحيم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 أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل لهم وعد الله الحسن وكل لهم وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير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 بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم ضيّل وراءكم فألتمس نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه رحمة وظاهره من طبلي العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم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 مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟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 وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولا أولئك هم الصد والشهداء وعند ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أن إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ رَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعين سبّن مريما وآتيناه الإنجيل وجعل في قلوب الذين اتبعوه رفته ورحمة ورهبانية نبتدعوها ورهبانية نبتدعوها ما كتبناه عليهم.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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلاين من رحمته من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله